وهذا رجل آخر يقول غضبت زوجتي وتأهبت للخروج من المنزل قاصدة الذهاب إلى أهلها في بلدة أخرى فقلت لها لو خرقتي تكون خلصة فقالت ماله فقلت علي الطلاق بالسلاسة لو خرقتي ما البيت إلا ميتة وأريد أن ترجع طوال حياتها فخرجت وذهبت إلى موقف السيارات فخرج وراءها بعض النسوه وأقنعنها بالعدول عن الذهاب إلى أهلها فعادت إلى المنزل فهل وقع بهذا طلاق؟ إن كانت نيته منعها من الخروج وكانت للتهديد فلا طلاق أما إن كانت نيته الطلاق فقد وقع الطلاق وإن كانت نيته منعها من السفر إلى أهلها فما دامت لم تسافر فاليمين لا يقع والله أعلم